يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 وَلَا قَد صَادَ قَكُمُ اللَّهُ وَعدَهُ إِذ تَّحُتَُهُم بِإِذنِه حتىَ إِذَا فَشِرتُم وَتَنَ زَعَتُ فِيأَمرِ وَصَيتُم تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة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 إِلْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ